المقصود من المجمل ويوضح المراد منه والفرق بين القرائن السياقية والقرائن اللفظية المتصلة هو أن القرائن اللفظية مأفوذة من لفظ معين كما تقدم معنا في الأمثلة في درسنا السابق. أما القراءة الصياغية فليست مأكودة من لفظ معين، وإنما هي مأكودة من مجموع الألفاظ. فالقراءة الصياغية تؤخذ من لفظ معين، بخلاف القراءة الصياغية.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 هي نوع من العمرة وسميت بهذا الاسم لأن كل واحد منهما يرتقب موت الآخر وينتظره ولهذا الحديث ذهب بعض أهل العلم إلى أن العمرة والرقبة لا تجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لكن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى جواز العمر والرُّكْضة وصحتها لما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال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 وذلك لأن العمرى لو كانت منهيا عنها لمن تقل ملكها إلى من أعمر ومن بعده من عقبه فسياق الحديث يدل على أن العمرى إذا وقعت تكون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 القول الأول أنه ينعقد النكاح بلغة الهبة في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية واستدلوا على ذلك بأن القاعدة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 تشبه القرائن السياقية وهي القرائن الحالية والمقصود بها المأفوذة من دلالة الحال وتسمى دلالة الحال وتسمى أيضا دلالة مقتضى الحال وتسمى كذلك دلالة شاهد الحال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 كون النبي صلى الله عليه وسلم كان متكئاً ثم جلس هذه قرية حال وشاهد حال على خطر قولي الزور وعظمته عند الشارع الكريم وقرائن الأحوال ليس لها ضابط يضبطها.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 لأن ما تبت في حقه صلى الله عليه وسلم يثبت في حق غيره من أمته. نعم يقول أصحاب الشافعي وفاقا لأصحاب الإمام أحمد. الإمام الله على صلى الله عليه وسلم المؤمن. يكون ذلك هو جواز دعاه وهذا هو الاحتمال الأول. يكون ذلك جوازا وهذا هو الاحتمال الثاني لم يصح القياس قياس ماذا على ماذا قياس غير النبي صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وتكون الآية مجملة نعم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 وهو الامر الاول. لا يحصر بإباحة لفظ له وهو ماذا? وهو قول المرأة له وهبت لك نفسي. او نحو ذلك من الالفاظ. اي منعه على غيره من امته. نعم. من الإحلالات الإحلالات النكاح له. تعالى تعالى مما وهذان الأمران يثبتان في حق النبي صلى الله عليه وسلم ويثبتان أيضا في حق أمته.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 القسم الثالث من أقسام القرائن هو القرائن الخارجية والمراد بها القرائن المفصلة ومعنى ذلك أن اللفظ المجمل يكون في نص والقرينة تكون في نص آخر بخلاف القرائن المتصلة التي تقدمت معنا فإن اللفظ المجمل المحتمل يكون في نص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 لأنه فعل ضارع مكترم بلا من الأمر وهو متردد بين أمريك متردد بين احتماليك الاحتمال الأول أن يكون المراد بالأمر الوجود والاحتمال الثاني أن يكون المراد به الندب. وقد جاءت قرينة خارجية تبين أن المراد بالأمر هنا الندب لا للوجود وهي ما جاء في حديث سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضى يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اقتسل فالغسل أفضل فإن ذلك صريح في أن الغسل ليوم الجمعة ليس واجبا وهو مبين ل أحد هذين الاحتمالين.